صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذي لكفرو في عزة وشقاقة، كم أهلكنا قبلهم من قطن، كم أهلكنا من قبلهم من قطن، فنا تولى حين مناص، وعجبو أن. قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وطلق الملأ منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد معنا بهذا في <تصفيق> الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط أُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي بَلْ لَمْ يَذُوقُ عَذَابَهُمْ عِنَّا أَمْ عِنَّا هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ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 اِذْكَ الْأَحْزَابَ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الْغُصْلَ فَحَقَّ اقْتَابَك وَمَا يُنْذِرُهَا أُولَئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مَا لَهَا مِنْ فَوَاق وَقَالُوا رَبَّنَا جلنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود وذكر عبدنا داود الأيدي إنه أوابة إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراقة والطير محشورة كل له وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ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 فاحكن بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى زواء الصراط إن هذا عليهو 90 وتسرون نعجه ونعجه واحده فقال اكفل ليها فقال اكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثير من الخلطا إلا يبقى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلهم وظل داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكع وخر راكع وآل ذ فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة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 المفسدين في الارض ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار, أم نجعل المتقين كالفجار كتاب ان نزلاه إليك مبارك اللي يدبر كتاب الزلاه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب أبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوابد إذ عرض عليه بالعشير الصافنات الجياد فقال إني الصافنات الجياد فقال إني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 لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وضواء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عتال زلفا وحسن ما آبه وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أن السني الشيطان بنصف وعذاب ارتض برجلك هذا مختزل بارد وشراب وهبنا لهم او وهبنا لهم له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرانغن الالباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صافرا نعم العبد اننم اواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب غن الايدي والابصار أولي والابصار إنما أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا نا لمن المصطفين الأخيار، وذكر إسماعيل واليسع، وذكر إسماعيل واليسع وذالكفي، وكلم من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن ما آبه. جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب، يدعون فيها، لهم فيها فاكهة يدمت. فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.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 بل أنتم لا تمل مرحبا بكم ان تنقدمتمو لنا ان تنقدمتمو لنا فبئس القرار ان تنقدمتمو لنا فبئس القرار هذا فوج اقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال بلعتم لا مرحب بكم آتتم قدمتمه لنا آتتم قدمتمه لنا فبكس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النّار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشجار أتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مذر قل إنما أنا مذرو وما من إله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 أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين